ir وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَامٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ وَاللَّهُ خَلَقَ وهذا ملح مجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ama Mano, Mano. من الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغراب بصود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله وعادني يدخلونها يحلون فيها من ماساور من ذهب ولؤلؤ والاباسم فيها حرير الذي Altyazı إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا wa aqsamu ولا يحيق المكر السيء الا باجل Okay.